بل هم في شك Yum! تؤمنوا لي فأتزوا. كم <تصفيق> تأكون Me. لفضيله <تصفيق> الدكتور Good night. Mm-hmm. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ Je elbeseunen met zondes en is يدعون فيها بكل فاكهة 124. تظلم من ربك 125. ذلك هو لفضيله <تصفيق> الدكتور